بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله فقل المصنف رحمه الله تعالى وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو النبي المرفوع وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمن وما بشمل كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل يتسلسل كل ما على وصف اتى مثل عما والله عن باني الفتك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني كذلك قد حدثنيه قائما كذلك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما وهذا الاخر لم يرسل خلاص قالوا ما اضيف للنبي المرفوع وما يتابع هو المقطوع طيب المرفوع هو الحديث الذي يضاف الى النبي صلى الله عليه والذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضده الموقوف أو عقصه الموقوف أي أن الموقوف هو الذي يوقف على الصحابي هو الذي يوقف على الصحابي عن كثير النصوص والحادية الموقوفة على الصحابة هذه كثيرة طيب مقاطع الحقوق عند الشروط هذا موقوفة على عمر رضي الله عنه طيب رجل النار في الزباب ودخل رجل الجنة في الزباب الحديث خلاص هذا موقوفة على سلمان رضي الله عنه عليه وسلام ورحمة طيب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم غدا ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هذا مقوف على علي رضي الله عنه ولكل منهما أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يكونا اضيفا للنبي المرفوع وما لي هو المقطوع خلاص طيب عن المقطوع حديث المقطوع طيب حين قال هو الذي يضيف لشنه؟ للتابع أي لكن ما بالضرورة يضاف للتابع وحده أي فإذا أضيف للتابع أو من دون التابع فهو أيضا يكون مخطوعا أي لذلك الحديث المنقطع يعني قالوا هو ما لم يتصل إثناده هذا التعريف أجمعه حديث المنقطع هو ما لم يتصل ويجب خلاص وهذا يقع على اقسام ان يكون الاتصال من اول انقفاع من اول السند ان يكون الانقفاع من اول السند هذا المعلق هذا المعلق الانقفاع خلاص وأن يكون الانقطاع من آخر السند من آخر السند هذا المرسم وأن يكون الانقطاع أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي هذا يسمى المعضل هذا المعضل والنوع الرابع أن يسقط راويان ليس على التوالي هذا يسمى المنقطع هذا يسمى المنقطع مع التنبيه لأن هذه المصطلحات فيها في بعض أهل العلم يتوسعوا فيها مثل المرسل لما نجي ممكن شنو؟ عن بعض العلماء المرسل ما سقط من الصحابي فعن بعضهم ما سقط منه حتى من دون الصحابي المهم يعني الأولى شنو بالنسبة لنظرة كل أحلى العلم من حيث الشمول كل حديث سقط السنة من رائف السند فهو منقطع يعني بعد ذا عندهم إذا سقط الصحابي هذا مرسل إذا سقط اثنان من دون هذا معضل وهكذا إلى آخر يعني الترتيب ان الخير وراضع انه يدخل مراجع ليس على التوالي هذا اسم من القبائل هذا المقصود يعني خاص حاله رفع الصحابي الى النبي صلى الله يعني الصحابي ابو قال لرسول الله صلى الله عليه من سبكنا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع اسمع المرفوع من الرفع فاي من الرفع اذكر بره هذا من متون نعم اوصل اي واصل هل مسند حتى المصطف ولم يدم المشكله فأجرأ. فالمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناد قول المصطفى فالمتصل وسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتاة كذلك قد حدثنيه قائمة او بعد أن حدثني تبثما بالنسبة للحديث المسند هو المتصل شنو؟ هو المتصل الإسناد خلاص. يعني من الراوي الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي على, الراوي على الراوي على الراوي كلهم شنو سمع بعضهم من بعض فسمع بعضهم من بعض هذا يسمى المسند مسند بمعنى ان اتصاله أن السندق متصل ولا شيء فيه طيب مثلا البخاري عن عبد الله بن يوسف القعنم عن مالك النانس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا هذا قصة البخاري خلاص فهذا السند متطم من البخاري الى عليه الصلاة والسلام خلاص فهذا يسمى إثناد متطم هذا يسمى إثناد متطم طيب اذا اتصل الإثناد هل يلزم صحة الحديث قطعاً؟ طبعاً لا أي فالحديث حتى يكون صحيحاً لا بد أن يتصل السند ولا بد من ضبط الرواة وعدالتهم لا بد من ضبط الرواة وعدالتهم خلاص ولا بد من انتفاع العلة والشذود لا بد من انتفاع العلة والشذود فإتصال السند أمارة من أمارات صحة الحديث وليس فيها كل شهر طب اكتبوا قال من القيم في تهذيب السنن تهذيب السنن تهذيب السنن لها سنن أبو داود هاي. هذا مصطلح ثابت لو قالوا تهذيب السنن لأن القيم المقصود أبو داود لو قالوا مختصر السنن للمنذري أيضا المقصود أبو داود هاي. ولو قالوا معانم السنن للخطابي أيضا نقصود شرح ابو داود هاي. طيب قال ابن القيم في تهذيب السنن صحة السند شرط صحة السند شرط أوجز أسبب أوجز أسبب للعلم بالصحة للعلم بالصحة لا موجب تام لا موجب تام. الموجب التام مقصود به شنو؟ مقصود به اجتماع جميع الشروط في آن واحد اجتماع جميع الشروط في آن واحد فلا يلزم من مجرد صحه السند صحة الحديث افقوا ايوه ما لم ينتفي عنه الشذوذ والعِلّة ما لم ينتفي عنه الشذوذ والعِلّة هذا فرهيب عشان ما يقول إن كان حضلنا نحن سوه في كيف ذاك الجزن الأول بتاعنا المعبود وبتحصف على السبعة وتبعين وبتحصف على السبعة venap leke to abar kada kashimar صحة السنة الشرط ماذا كده؟ أوجد سبب للعلم بصحة لهم وجدهم فلا إذا من مجرى صحة السنة الصحة قال كده فإذا كنا نقصد بصحة السنة اتصاله المهمة نقصد في فارق بين فارق بين الموجب التأم كفاحة الحديث وفارق بين السبب الجزئي السبب الجزئي مثلا أن يكون الحديث الصحيح من شعورك انتفالت سالب خلاص وانتفاش زود في تفاعل عله عداله الروات ضد الروات خمسه اشرف الخمسه اذا اجتمع اربعه واحد الحديث طائف خلاص وهذا يسمى شنو يسمى انه في القواعد بتاعت العلم العامه يقول المعتبر النوع للعدد المعتبر النوع للعدد يعني صلى لو جبت جميع فرائضه لكن تركت فرض واحد فقط خلاص زي ما قايلت ان الكفر ده ما جاش على ثلاثه تايمير يعني ال بموجب واحد من موجبات الكفر يكفر والكفر ب 20 موجب برضه يكفر اهي فالاحكام الشرعيه معتبر نوعها لا عددها اهي ف فالنوع... النوع والعدد هنا ابن الغيم أعبر بجنوب بالموجب التام يلا لما نقول شروسة حتى الصلاة خمسة مثلا لما نقول شروسة حتى الصلاة خمسة فالخمسة لو أتى به المصلي كلها لكن أخلى بشخصاً واحد بطل الصلاة خلاص؟ والذي يتطهر ويسر عوراته ويستغبل القبلة ويصلي قبل دخوله وقت الصلاة بطل الصلاة اعي اذا الموجب التام هو أن تأتي بجميع شروط صحة الصلاة الموجب التام ان تأتي بجميع شروطها أما لو أتيت بشرطين وخلت بثلاثة يقال هنا أتيت بشنه بجزء سبب للصحة وليس شنه الموجب التام وليس الموجب التام لذلك الحديث المتصل هو أمار من أمارات الصحيح ولا يفيد الصحة قطعا لأنه لا بد من أن يمام شنو باقي الشروط الله عن الأخرى طيب يا إبراهيم مثال مثال, مثال إشنو كففل الطوفد كففل إثنان بين كل وبعضه طيب هذا يوجد كثير كدجي من كتابة إبراهيم من نبي داود دام سنو طيب فمثلا أسمع هذا قال أبو داود حدثنا محمد ابن يحيا ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري أي حول السمد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذري قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصل فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات قاله داود وهذا حديث مسدد وهو اتم لكن هذا الاسناد ضعيف هذا الاسناد ضعيف خلاص طيب فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي هذا يعني لا يحتد رماته هاند المحققين فهذا السند منقطع ما هذا الراوي شنو في ضعفه المتكلم في روايته فضعه الحديث لأجله فحديث من توضع على طهرين أي من توضع وهو متوضي كتب الله له عشر حسنات هذا لا يصح فدان المثال عن الموذي طيب هاكينا تحصلها في 83 80 هي رقم 80 فضحته فضحته طيب دعونا المعبود ها المعبود الشرحه من داود فارق قال والمتصل ما كلمه اثناده من سقوط لقيته؟ والان المتصل مع سلمى اثناده من سقوط في اوله او اخيره او والمتصم ما سلم إثناده من سقوط في أوله وآخره أو وسطه في أوله أو آخره أو وسطه بحيث يكون كل من رجاله بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه سمع ذلك المروي من شيخه انتهى مسلسل قل ما على وصف الفتى مثل عما والله امبالي الفتى كذلك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسم عزيز مروتين طيب الحديث عن مسلسل حديث عن مسلسل شكرا طيب دا نحاول ناخد نماذي جتاعته من مسلم ان شاء الله تعال فايبرتو قال الامام مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن أيوب عن أبي العالية الضراء عن أيوب عن أبي العالية الضراء قال أخر ابن زياد الصلاة أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله ابن الصامي فجاءني عبد الله ابن الصامد فالقيت له كرسيًا فالقيت له كرسيًا فجلس عليه فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته فعض على شفته وضرب فخيذي وضرب فخيذي وقال إني فألت أباذر كما فألتني هنا في شبه مشكلة ايه يبقوا المقصود بالتسلسل شنو؟ المقصود بالتسلسل تشابه حال الرواد عند الرواية مثل يقول فلان حدثني ثم تبثم وهو يتمسم عن ما يحدس غيره وهذا الغير يتمسم عن ما يحدب غيره وهكذا يعني يكون يكون في تبسم من حتى الروايض الاربعا الذين لدونه كلهم يتمسهم كما تبسم هو أو كلهم يكون قياما كما قام هو أو كلهم يكون جلوسا كما قام هو فالتسلسل المقصد ذلك المقصد ذلك تشابه أحوال الروايض حين الرواية حين الروايض ط esque قال إِنِّي سَعَلْتُها عبا ذَّرْ كَمَا سَعَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِيكَ كَمَا ضَرَفْتُ فَخِذَكَ يلا هنا الشبه اين في ضرب الفخذ وأيضا سلم وقال إِنِّي سَعَلْتُه رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَامَا سَعَلْتَنِي هنا عنا الله صلى وقال إِنِّي سَعَلْتُه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كما سาَلْتَنِي فضرب فخذي كما ضربت فخذك إذا ضرب الفخذ يبتدي من النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي زر وأبو زر ضرب شنو فخذ التابعي والتابعي ضرب فخذ من, شنو؟ من كلمه أي وك... ك... وإني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضابت فخذك وقال صلي الصلاة لوقتها صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي طيب هذا الحديث رقم 648 الحديث رقم 648, 648. مكرر نمر أربعة بيفهمنا مسلم طبعا لما نرمي للحديث بيروي الحديث الحديث كله في ما زي البخاري البخاري حديث بتاع الصلاه نفس الحديث تلقاه نفس الحديث تلقاه في كتاب نفس الحديث تلقاه في كتاب المغازي يعني الاقل دلاله خفيه ولو خفيه بيورد الحديث في مواضع من الصحاح اما مسلم الحديث لو عنده خمسه سنين الخمس سنين بيجمع واحد اي يبدأ بالإثنار اللعنة في الصحة ويأتي لدونه عندما نبدأ الحديث يكون عنده خمسة ثانية مثلا يقوم بيبدأه تلقى مكتوب مثلا حدثنا كذا كذا جاء كل سنة عندما نجي للتاني يجب تلقى مكتوب مين ما نزل الاتحد مكتوب فوق واحد يعني مقرر رغم واحد الحديث الذي تلقى مكتوب مين ما نزل الاتحد مكتوب فوق لا يثنين يعني مكرر المرة التانية لمن تلقى ميم سبعة معنى مكرر للمرة السابعة ميم أربعة معنى مكرر للمرة الرابعة وهكذا فهذا الحديث رقم 648 مكرر أربعة يعني مكرر للمرة الرابعة بمعنى أنه عنده أربعة ثانية حتى هذه الرواية وضع حدي الحا معنى تحويل السند ميم معنى الحديث مكرر بإثناء داخل جديد لمن تلقى معناها السند تحول لذلك هي تقرح عند المحدثين لكن معناها حول السند معناها حول السند تلقى مكتوب حق كده منزل الاتحية تمالوية كده يعني يكون السند عنده أكثر من راوي الحديث أكثر من راوي عنده مثلا نبو داود يقول حدثنا مسدد حدثنا فلان وماشي يلّاً ثاني يكون في سند جديد ذاً يجيبه تلّقى يقول, يقول وحدّثنا أحمد بن حبل لما جاء يقول وحدّثنا أحمد بن حبل بكتي بوحّا حدي معناها الآن أبو داود حوّل الإثناد معناها هذا الحديث لديه الإثناد عن مُشدد وعنده إثناد عن أحمد بن حبل هاي، تلقاهًا بكتي بوحّا كي هاي، يقول لك حوّل السند معناها طو... ما... هناك حاضّ لكن معناها حوّل الإثناد هاي. لما انتلقى مين عن مسلم الناس بتحيث معناه مكرر لو مكتوب عليها فوق خمسة معناه مكرر امر خمسة لو مكتوب ثلاثة معناه مكرر للمرة الثالثة لكن مسلم بكرر شنو؟ بكرر في كل اللتانية بيجيبه لك في محل واحد فقط أما البخاري بكرره لشنو؟ لاختلاف او لتعدد الدلالات الفخية اي اول تعدد الدلالات الشرعيه عموما حتى ان كانت عقائد يعني حتى ان كانت عقائد طيب الروايات هو اثنين ثلاثه من روايه ثاني فهم تم او ولا ده حالته فمرات السنه يبدا عن شيخنا شيخنا. شيخين شيخين شيخان الشيخان ذاته يطلقوا في طيب شيخ طيب ثالث هاي حصل الحال طبعا طيب النموذج الثاني قال الامام مسلم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبو خالد حدثنا أبو خالد بن قسيل يعني سليمان ابن حيان كلمة يعني دي الآن من لفظة مسلم نفسه قال ابو فاطمه اسليك يعني سليمان بن حيان عن داوود ابن ابي هند عن داوود ابن ابي هند عن النعمان بن سالم عن النعمان ابن سالم عن عمرو ابن اوس قال حدثني عن ابن أبي سفيان حدثني عمبث ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه أي حدثه سرا بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتين عشرة ركعة من صلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الينة بني له بهن بيت في الجنة طيب هذا كتاب صلاة المسافرين كتاب صلاة المسافرين وقصرها وقصرها أو وقصرها باب فضل السنن الراتبة باب فضل السنن الراتبة. حديث رغم 728 حديث رغم 728 طيب قالت أم حبيبة في نفسك حديث مسلم نفسه أكسمه. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ, منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة هذا الرائع عن أم حبيبها وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبها فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبها وقال عمر بن أوس وقال عمر بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبث وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس إن عمر ابن عوص طيب عن سيار قال هذا نمر ثلاثة النسال الثالث عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني هذا من التابعين كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث ثابت انه كان يمشي مع انس وحدث ثابت كان يمشي مع انس فمر بصبيان فسلم عليهم فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث انس انه كان يمشي الله صلى الله كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم رواف مسلم كتاب السلام كتاب السلام باب استحباب السلام على الصبيان باب استحباب السلام على الصبيان الحديث رقم 2168 الحديث رقم 2168 ثمانية وشثين مقرر نمرة اثنين مقرر من الفواجد العامة تبقى مناسبة الهتة دي يعني المقررات بتاع السنس مقرر نمرة اثنين وثلاثة نمرة فأي حديث مسلم لما نكرره في المحلة الواحدة البيمى في الحديث آخر واحد في الرواية ممكن يكون في السند بعض الرواة المطعون في ضبطهم آي. لكن نفس الحديث الرواه هو بالرواة الضبطين ضبطي عال وهؤلاء المطعون في ضبطهم او المتكلم فيهم في صحيح مسلم صاحب ما يحدش في صحة الحديث لأن الحديث الروع بيكون مروع عن طريق رواد غيرهم ضبطهم عالي عن مسلم نفسه في نفس المكان ثلاث فالمتكلم في ضبطهم في صحيح مسلم أكثر من المتكلم فيهم في صحيح البخاري أي ومسلم وضع منهجية بيّن بنفسه ثلاث قال فإنا نتوخّ قال كده تمكدم في الصحيح قال فإنا نتوخّ أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب خلاصة التي يسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإذ قالوا لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط الفحش دي من قواعد نسلم في جنوب في الصحيح لذلك أي أكتب عشان تفهم وفهم متقن لا بد من تغرى مقدمته قبل أن تدخل فيه لان المقدمه المقدم بتاع دا يقدر يتعرف بمنهج الكافي او بمنهج المصنف اي خلاص انا اجي عمر واثنين او ثلاثه اشوف كيف الحديث العظيم اي معلومه دائره جدا في